بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحلم ما حل الله لك تبتغيم رضاء أزواجك والله وفول الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلمَ نَبَّأَتْ به وأظهره الله عليه أرَوَفَبَعْضه واعرض عن بعض فلمَ عن بعض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 فَإِذَا ظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبُرُهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ أَن يُنْطَلِقَكُم أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنْ مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وابكر يا ايها الذين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 من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتلم لنا نورنا أَفِلَّنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَظُلُظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضرب الله مثلا للذين كفروا رعثا نوح وامرأه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخونتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا قِيلَ ادْخُلِ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا مُرَاءَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وامر يا بنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين مع تحيات إخوانكم في شركة الإبداع للأعلام الإسلامية للقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته